الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوب له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 لا اقرا في الدين قد تبين الرشد من الغي زمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا لانفصام لذا والله سميع عليم اللَّهُ وَاللَّيْلَ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إلَى النُّورِ وَالَّذينَ كَفَروا أُولياءُهُم الطَّاغُوتُ يُخْرِجُنَهُم مِنَ النُّورِ إلَى الظُّلُماتِ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 أُوْفُر إلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأُوْفُر إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأُوْفُر إلَى الْعِرْضَامِ كَيْفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا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 مفل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمفل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًا وَلَا أَذَىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ